بِالْمِثْلِ لَا يُمَاثِلُهُ مَنْ وَإِنْ هُوَ شَمْسٌ وإذا تباب وإذا تباب O Allah and un والقبل إذا تبعى والنآل والأرض وما طحانا ونفسي وقال لن امن ذلك وقال ذي خوف Isn't وقد أبلع من زكاء وقد خاب من bin sm Qalə qul insa هذذين <تصفيق> عن <تصفيق> إلا ربك وجعا صدق الله